اقولوا ان الله هو الحق وقوله في كتابه يقول تظني هو في بعضهم يقول تظني في بعضهم يقول تظني من في بعضهم يقول من هو ولا بعضهم من تظني هو في بعضهم يقول من هو في في في في في في في في في في في في في في ايها الغوة الاجتاء فقد وثينا لسليمنا في غزوة الهدس بالقرص ووقعت فيهم الجراح فحصانهم للقرص والقرص من المسليمين في غزوة الهدس نحن فَتَصِيبُهُمُ النَّذِيرُ فَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْكَبِرُ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِمُ الْأَبْوَابَ وَأَمْسَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَهُ وَلَوْ شَاءَ لَأَهْلَكَ الْقُرَى وَأَرْهَقَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي وقاب المسلمون من الغني والشدة وقالوا قلنا هذا وكيف وقع بنا هذا الصمت لنقل المسلمين وقد انتصرنا في غرية لك فرضى الترآن عليه ان هناك سنن يكون عليها نظام كيف فهلاك النواردين تحكم الحلاة بمريئة الله وأن المسلمين ليسوا فجحاً للناس بل هم يفتحون لهذه السلم فيجب عليهم أن يعرفوها وأن يتباركوها جيدا، وأن يحركوا نظام التاريخ وطورانون الحياة ليس حتى لا نختص لهذه السنة قلنا لما هم وغطاها يغضعون بسرم النبي أو شبه الله عليها داعي السنة فالقلق للقجرة السنة وهذه السنة لابد نجد ان نجودها جيداً حتى نحن كنتما يكيره نظام الحياة من هذه السنة عاقدة المحجدين على الإسلام الإسرائيلي ومباراة الأليان بين النار بين النصر والهديمة والإسلام والله اعلم بالذات ونحن نجاجه و حق لك بينك الذين صدقوا ونعلم الرجال به وان الدائره عالم ترجيل وان العاقبه تلك راحه الشن وعاقب الايام التي لأن يترى يوم الحريق والنقر والهديمة بلنا للناس لتغطبان الشياء وهي في شدة بعد الوقاق ووقاق بعد الشدة وهي دار الهباء لأن يلقف الرجال وقضرت أخبارهم ورماديرهم آدم إحنا. تدخلت من قديم كيرا فلا يأتي ان تعرفوها وان تدرسوا التاريخ كما تدرسوا الارض ونظامها وما فيها كثير الارض كيرة في العرض وتعلموا من ما حدث لأسوال الغريف منذور الكتان عظيمة المتجددين انذور كاريخ المتجددين ومطالع القراليين وما أنه القراط القراليين انذور إليه وتعلمه الناس كيف مطالعهم كان أطاعهم خليلة وكان عدارهم يجيلة فمنهم من أقلت الفيحة ومنهم من أرسلنا عليه ومنهم من قتلت له الأرض ومنهم من أضرقنا كنت مصارق المتالبين بعدهم قسطر قرآن أخوارهم وضعبهم قلقة وعز ملائك شأنه فلا جد أن كيف كان رأيتك للمجددين، وكيف أهلك الله الأولين وأذبحهم بالآخرين، كذب ثلاث عقول جليلة، سلام واضح ولا يدان بالنيء بياه الله الناس، والكل يجب على عرفه يعرفه, يعرفة أولين التاريخ. وهذا الحكم هذا القانون من اللي منهم يطبق للجميع من للمؤمن والكافر والمحترم والمغتصب لكن من الذي يختبر ومن الذي يقول وهم وحده انها وظيفة الله وظيفة معينه انه يختفون يا عامل لكن هو وقرفه ولا قدره ولا حجاه انما تكون في هذا بيان من الله وهدر وبلعقه المستقيم والان وجراء يعرف هناك جميع عصب صارع الحق وراكمن الباطل ولا وفكان كثير من الناس لما ليس الأرض أنو محبها ولا أمر علم فقضى على الإنسان الحي أن يتركه وأن يغلب بالشهوة إلا استباح للشهوة وإلا خوفا من, من التمسك بالحق فليس في العبرة بالنعاس إنما العبرة بالإكتباع والإكتباع هذا طيال من الناس ومدرة ومواردة في المستقيم إنك إليه دينا هو الذي يهدي إلى طريق الحق وإن التقوى بجهة المجنب الزائد والتقوطة في غير في التوقفة في الحديثة الإيمان والتقوى يتجنب الإيمان كثيرا أي كم الزرن والإنقراط ويهتدون إلى الصراح الضريق الناس جميعاً وعيثاً لكن مركزة الطريقة إلى تعمل ومتحدث وتكون هذه المعات مروراً وهدى وهدى ومروراً تكون من المؤمنين للمستقيم ثم يوارف قرآن يقول القرآن المؤمنين ويقبِّرهم على الحفل مهما كان كتبالين ومهما كان اشتداده ومهما ورمع به من الخطائر ومهما أنه من العزائر درد ولا يخذرهم لا يمثليهم عن اكتباه الحفل أبدا ولا تذلك ولا تتذلك اعلموا الاعلان الذي دمتم به ان المؤمن لا يكتفي بايمانه على كل كتب والقران والودين والتقاليد والعادات والمحرمات والقوانين التي صنعها لا ينبغى من الكلمات يجب على المؤمن ان يكتفي بايمانه يستعني بإيمانه في وقت الضغط والقلة والضغط كما يستعني بإيمانه وقت القلة والفقرة والغنى لا يخط في عرضه أبدا عند المؤمنين في الضغط ولا في ولا في كلة على كل شيء على الحضارة الزغطة والمجالية الجافدة والطولة الخاصية ان امانه من الناس فعلى افتحن بهذا على على الانزل بلا مستوى هذا الناس فالتقاريب والآبات والمستمع بالغانب وغفظ في يحتاج إلى ان يقصر المسلم إلى وإلى خلال. ولا قوه ولا بل رحم الربين لان الاهواء والعواطف تجذب فلا بد من تثبيت تثبيت عند الله فيات التوكل خلق فلا تكن ولا تحزن وعنكم كن اعلى ما يكون في الدين فروع و فاللهم لك هو الشكران ان ذاك يا مما حوله من الاحوال والاحوال ويأخذ قرار عن وهم وينبه عن صد ويوجهه نحو الله أعلى في ولا وليتهم ولا تحقن وانتم الأعلى من سنت المؤمنين إن المؤمن هو الأعلى فلديه ومصدره هو الأعلى فإذا سنتم المؤمنين فانتم الأعلى انتم الأعلى لأيها جفره مع جماعة الأمرون انتم الأعلى لفندا ومصدره فإن الغاب والشرق يتلد الى قوته ونزبيته وحضارته. وانتم تتلدون الى القوة الكبرى. تتلدون الى الله القوي بالقوة المتينة. الى الله تتجهوه وبمنهجه تعملوه. فانتم بالعلم جدد ومفار. وانتم بي الى الله الاعلان. اجرافا وتطورا. انكم الاعلان اجرافا وتطورا. عقاب الشرق والغرض. وقام من الضاطل والكبه والصلاة. هذا يحبط البطل وهذا يحبط الوثل وهذا يحبط آلهة المحضرة. هذا يتعرض من يجاب. هذا يبحث بلال الله. عقاب فاسدة. وآباليها وأكاذيب كلها باطلة وآلة يطلب لحظها بعضا ويعارض كل منها في الآخر. وأنتم انتم اهل عقيدة التصحيحة. انتم اهل التوحيد. وحبطون الله. وتذكرونه بكرة وعقية. وترسلون اليه وتعتمدون عليك. <تصفيق> تحفيدتكم اعلى وعبار وتوحيدكم واتجاهكم في اضاء اعلى من كل شيء. انتم اعلموا ابراسا وتطورا. عقيدة الايمان عقيدة التوحيد. المريض الحبوبية والقموهية والحاكمية أينما توحدوا الله أنتم ترون هذه عقاب الزنا عقاب الزنا فيما تذهب ولا غير فيها ولا فت عليها في الدنيا ولا في الآخرة إنما كلها أضر الشارع البدع أنتم أعلم أنتم الأعلمين أينما وادراً وتطور فتطورون الكلام فلا ينبغي ان تكون فضعونا الموادين موادين الخط التي جاءت من السماكة دائما يجرونك الشياطة والأشخاص والأعادات في موادين ضاصلة كتغانة يجرون الناس بالمعدة أن الناس في فيك بوض، لا من هو البحر. حيث أن هذه زوجة من كما جاء بالعند الله وأنتم الأعداء وبيع وشجار وخلق فسوك أنتم الأعداء في كل هذه جهود وهو أكذب. الأمير كلما قومت وما نزلت به في غاية الشفقة والحنان، ما من المظاهر عذبه وذوته هذه الأمور واضحة، أما حديثه وأما أفعاله فهي خطيئة، إن إلى أسره، أي تقر على البلوغ؟ اين العلاقات الاثرية؟ اين ما بينت اديا وبين الام والدين من علاقة اي علاقات بينهم؟ انه يتبقى الضفور ويمزقون في كهو لا بل يمزقون جموزهو انهم يعيشون في ذاهل الحال وكما يذهب للعالم عرقات من العجل لكنهم يتفقون من داخلين وبينهم المتابعون الذي استشر بينهم وعنكم أكثر الناس دراية البداية أنهم الأعراب ضغيراً وحوطاً وطوراً وشعوراً وهو الأسئلون في الضغير والشعور والخورة والخورة لأنكم مدمنين. وعنكم اعلم لان كنتم منهين وعنكم من مكون ذلك في معاشاتكم لبلاد الكفر وحيك عن الإسلامية حيك ابتعدوا الدين لا هم لهم إلا فعار شهرتهم ونور وما يتمتعون به ويبتها نتعة طيئة وأنتم أعلان أنه هل تكوى لأجلك المثلون أنتم أعلان شريحة على الله لأن النظام لتقفى وقوالينهم تتضار ومتوقعون اليوم ما ألغوه بالأمن ويمكنون الغدل ما أطهره اليوم؟ هم في غيالهم لا ترذبون، هم تقطعون في الخوالي والظلمات. لكن النظام من عند الله، من عند من خلق هذا الكون، وصار الخالق انا يعلم من خلق، وهو اللطيف الطيب. شريعته من عند الله، وضامه من عند أنفسهم. <تصفيق> من عند رسول بشرية تقصد كثيرا وتطيب قليما انتم على شبيعة من عبد ثم جعلناك على نبيعتك من القدرة التباعة ولا تستجع اهوال الوثيين لا يعلمون المؤمنون الطابق الاول كان يعملون ذلك يعلمون انه الاعلاوص نهضى خالة المدنية والأضرار الزائفة انه الاعلاوص نهضى كان احسن خط لان يكون من يستقرق الاسجين والنجال وهذا الذي فعله المغير من عندما دخل على رفض المقاطب الشوف لكن. فكان في سياب غليظ عندما دخل جلس جاف على فرع وسط فنظر عليه وعند نظره قال له قال ان تعال إلى سلم تقولي إن بعضكم بعض وان على هذا له بوسن ثالثه حاصل المعرف فهنا نورا ان عجابة الفرق وعجابة الرؤساء هو الذي يزير النب ويبهد الحروف وعن موتكم ذاهب يا محالة لان بعثاكم يعفوض بعضا من ذلك وجاء يحين المعامل وذكر على ربكم في ارسالة جهد رؤية الرؤية الله قبل مجعب القديم. جاء الحين الدعان فوجد غسط ينجس على كبيل من ذهب. وينجس السادس المغفظ بالجواب. وعنده مدود يمشي عليها الإنسان ما يطرق من اربع مئة على المصد حتى يصل اليك. ودخل الحين الدعان في سياجة غير وعرض ومشى بخطيه. من على نقطه ثم دخل على القرض فتطأ جزءا لنهاجته وعرضا للقرض. ثم مشى على نقطه وعقد يظلم برده هذه النقطة يخلطها. وهو لا بشكل. ودخل على رصم بخلاحه ومن فقال له ضع لك. قال انا جئت اليه وانما انتم دعوتون. عشيتم افقيت الثلاث وانا غضب. الله الله رصم دعوت. قال انا رصم وهو رصم الثلاث. فقال الله خصوص من نجي اقوضه من البلاد من بلايك كتب وليه من نجي الله الى جواب جريد ده في ديس الاسلام وعاده طب لا يمجي قال الله اقتحصل ان ينقلق العباد من عبادة العباد الى عبادة الله. ومن ضوء الدنيا الى جهة الدنيا والآخر. ومن دور الهديان الى عبد الله. كلمة فطر او فقرين لقط بها كل الاحداث المرضوة والعطوصة. الله افترى كده. لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله. لننهي عبادة القواضيين وعبادة الضابة وعبادة الحكتان المستبدين لننهي هذا كله ونجعل الناس يحبولون الله واحد. لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة. حكام لنحبطان المسلمين كل شخص يحضر محاكلة. وينفجز اوامره. ويحضر على اتباع الاوامر اللي تغضل منه اكثر من اوامر الله جميعا. شعوب الانعاب فهم اضلتهم. الاسلام جاء ليخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله. لا يكون نحاكم يتجه من الشرق الى الغرب اا جئنا الروح من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا ومن عظم دور الرجال الى عظم الانسان هذه هي الحق في كلمات تكنها و يمجل الوائل بالبخط البحوشة ولا بالترير الذي من ذهب ولا بالجواهر المرصعة في ذاتي القائد ولا بكل مظاهر الدنيا وتقاربها العبريم بن عالم الذي فهم ولا فهم ولا تحجن وأنتم الأعلى لكل مؤمنين أنتم الأعلى على المظاهر الكاذبة وعلى الزكارف والدينة البابة أنتم الأعمال في طبقة النهاية المضمى ابن ابن عامل لأنه هذه المطارب ولا الضطط التي تنسأته مئات أمطار ولا طريق الظهر ولا الضطط الترفض للجواهد كل ذلك لم يقوم بها. لأنها احدى كمال الهدى فهنا في ما الذي يجب على الجمع او ما لو تقوم بها. تتبين وتتبدأ. ويجب النار يجب. القوة لكن يجب ان يكون هو الحال. في, في لانه يعرف انه يموت وغيره يموت. لكن هم يموت. ومن المطولة بلا فائدة قدموها قبل المصر ويلهم في الجنة وضع الموض يجهدون في النار. على دينه فالقافض على الجن يفكر به التجربات ويتهزئ فيه وهو الذي ينظر بالعليم إلى هاته لا إستاحلية المتحدود للحقية منه ويستهدئون له وهو لا يباد يقول كما قال نوث العليم الثلام ان تذكروا منا فإننا نفترين من خلال الحضور وعاقبة مقرصة عاقبة المطلئين وعاقبة الله تعالى ان الذين اجرابو كانوا من الذين امنوا بالحق واذا ضروا بهم يتفاجؤون واذا طلبوا فيا كثير من طلب التكذيب الى الارقام فاليوم الذين امنوا من الكفار لا على الاراء انهم بدون هل من استطاع موازين الارض لا تنطق اليها فقد نفر منها طريقين خير مطرانا واحفظ نجيمة نحن المحمد ومن معنى. اي طريقين الفقراء والذين حول محفظة ونحن الازمياء اصحاب التلقى والجهد. اي طريقين الوجهد وعب الله وعب ابن ربيعة وحيد ابن ربيعة ام بلاه واماره وصفاه ولاه. فلو كان محمد على قصر ما كان يكون حضاق في القرآن. هذه معايير قصر. وهذه معايير قصر. لكن الوضع هو الذي يفتل لانه صاحب قصر وصاحب العقيدة الصحيحة. التي لا دين لها ولا طلاقة لها. انما هي مجربة من كل دينة. الحق ذاتيا لا يعرف الزخافة ولا الزخافة. المؤمن يأخذ قيمته ومجانه ونظامه من عند الله لا من عند الله. فكيف يحزن وكيف يحزن المؤمن لا يحزن ولا يحزن سببا لان القوة ليست معه. ولان المدانية والحضارة تشعدت عنه. لانه يقصد نظام عزيزي الله. انه على الحق وما جاء بعد الحق انه الغلالة. ليكون الباصل لكن المؤمن لا يكتبه في البلد. لانه على الحق. وما بعد الحق لا يكتبه الباصل